عمري <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم Miss me! والنجم و ا ل ش ج ا ي ز و ى السودان ء ان لا تطيعوا ل ر س و ل ي ن واهل الوزن لا تغفر ولا تستطيعوا ا ت ر س و ل ي ن you、yeah. え Cool. بس <laughs> لالو لا. لا لا.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 و َ إ ِ ذ َ ا البحار ِْ قد ف ي ر ت واتل َ إ ا ل ق ُ و ُ ب مفسدا علما نجمت َ 「あんたたちの声」 man、no. yeah. w e l e h t b a n 俺はね